إذا جا جاء وقت الإقامة أشعرونيها إذا جاء وقت الإقامة أشعروني إن لو تركنا نصف ساعة في اللبان والإقامة جيد نأتي على كثير من الأسئلة سأقرأ سريعاًها أجيب سريعاً أتنأتي عليها كثيرة حاول أن تهي يقول ذكرت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسلم السنة الخامسة للهجرة والصحيح أنه الخامسة للبعثة إذا كنت قلت هذا فهو سبق لسان طبيعة الحال معروف أعرف هو يمثل أربعين رجل نعم. فلله... لل... لل... للبعثة فالإنسان اللي يتكلم يسبق اللسان ما دق زاك الله خير ما دق التعريف النية ولعله لبن تيمية النية علمك بفعل الشيء لا أعرف أن هذا تعريف النية عند ابن تيمية إطلاقاً. لا أعرف أنا قرأت كلام شيخ الإسلام منذ زمن ليس بالقريب لكن لا أذكر أن شيخ الإسلام ذكر هذا إطلاقاً وهذا التعريف غير صحيح لكن هذا ممكن يقول بعض أهل العلم كلاما يشبهه في الرد على الذين يوسوسون في النية أو يجهرون ببعض العبارات. عند إرادة العبادة ربما يذكرون شيء يقول هذا أمر يدركه الإنسان من نفسه وشيخ الإسلام يقول في الصيام الإنسان حينما يقوم يتسحر أصلا هذه نية نعم وهو يعلم أنه سيصوم غدا بهذا الاعتبار لكن النية لا تفسر بأنها مجرد العلم إنما هي بعاث القلب نحو الشيء وقصده والتوجه القلب إليه وهكذا يقول إذا فعل الشخص عملاً حسناً في العبادة ولم يقصد الأجر عبادات ولم هذا أجبنا أجبنا عليه سنعد درس يمكن كتابها من قبل ذكرنا تفصيل هذا يقول تغيير نية الصلاة من فرداً إلى نفل أو العكس هل هذا جائز في أثناء الصلاة نقول النفل يحول إلى فرض لا وإنما تكلم أهل العلم في الانتقال من الأعلى إلى الأدنى نعم فتحويل نية الصلاة من فريضة إلى نافلة الأصل أن لا يقضع الفريضة إذا دخل فيها لكن لو اكتشف أن الوقت ما دخل جهنسان قال أنت شي تصلي فهل له أن يحولها إلى نافلة الجواب نعم يصلي بنية الفريضة تذكر أن صلاها يحولها إلى نافلة وهناك صورة كثير من أهل العلم يقولون أنها تجوز وهي لو أنه الآن جاء وجد المسجد قد صلوا فجلس يصلي لوحده ثم سمع جماعة تقيم في المسجد نفسه أو في مكان آخر قريب هل له أن يحولها إلى نافلة ثم يذهب ليصلي معها ولا يحصل الجماعة الجواب نعم لاحظتم لكنه يصلي نافل وقال ليش ما أحطها فريضة الآن أنا عشان أستعجل الوقت نقول لا إنما الأعمال بالنيات حديث الصحابي الذي قال يا رسول الله إن أمي ماتت ولو نطقت لتصدقت هل يعامل الناس بنياتهم؟ تؤجر على هذا لو كان حبسها عن الصدقة سرعة الموت أو معاناة الألعم أو نحو هذا لكنه تصدق عنها هذه في قصة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه يقول هذه القصاصة هي عمل ساحر حيث وجدت مخبأة في أحد المساجد وهل عمل الساحر إذا نبش أو فتح يبطل وما العمل إذا وجده الإنسان هل يبحث عن المسحور أو يبطله لا ما يحتاج يبحث عن المسحور وهذا يمكن أن يبطل نعم هذا العمل المكتوب من الناس من يقول بأنه تقرأ عليه آيات السحر مع المعوذات والقواقل للأرباع والال الايات في سورة البقرة واتبعوا ما تسلو وفي سورة طاها وفي غيرها من سورة الدخان والايات اللي فيها قصة موسى عن السحرة فالحاصل سورة يونس تقرأ ايات السحر نعم عليه ويحرق اثناء الدراسة ومنهم من يقول إنه يوضع بماء وملح خشن يغمس فيها أثناء القراءة يقرأ ويغمس ثم يستخرج وتقرأ آيات السحر ويحرق نعم فالمقصود أنه يحرق مع القراءة مع الرقية نعم ثم يبطل ولا يحتاج البحث عن المسحور يذهب أثر السحر والسحر اللي من هذه الأنواع نعم هذا لا يطول أثره لأن أوراق تتلف يعني كم تعيش هذه الأوراق نعم بخلاف القطع المعدنية ولذلك السحرة المردة أو الإنسان اللي حاقد جدا يضعونها في قطع معدنية أحيانا أشياء تبقى مدة ما تصدي ولا محفورة حفر نعم ويضعها في قبر بحيث القبر ما ينبش أصلا ولا أحد يخطر في باله هذا أو في مكان وذكرنا قديما أشياء من هذا وعرضنا من الصور في دروس التوحيد سنة 1414 إذا كنتم تذكرون هذا وقبله في سنة 1406 كان فيه كم من هالأشياء وأنواعها وأشكالها هل عنك من أول من كانوا يحضرون هذه الدروس يقول لا شك فالحصل هذه تؤخذ ويعمل بها نفسه نعم يقول لا شك أن سنة الفجر لابد لها من نية سؤالي هل لابد من استحضار النية عند الصلاة أم أن النية تكفي من حين خروجه من بيته إلى المسجد نقول من حين خروجه هو نوى الذهاب إلى المسجد والصلاة فيه وكذا لكن حينما جاء وشرع في الصلاة أو أراد أن يكبر أو قال الله ماذا يقصد بهذا ويكون مستصحبا للنية مستصحبا لها يقول تعاقد تعاقد مستشفى مع أحد الشركات على أن تداوي المرضى من الموظفين الذين يبلغ عددهم إلى آخره على أن تأخذ بنهاية كل شهر خمسين ريال من كل موظف هل هذا يجوز؟ الجواب لا هذا تأمين صحي على الطريقة المحرمه. مع العلم قد يبلغ المبلغ مقدر موظفين أكثر أو أقل يقول ماذا تنصح من يشعر بالفتور في العلم ويتكاسل فيه وعدم الحماس نقول أول نصيحة له أن يحفر مجالس العلم ليذوق لذة العلم فإن هذا أمر لا يعرفه البطل الذي لا يحضر هذه المجالس التي تحفها الملائكة الأمر الثاني أن لا يصاحب البطالين الذين ليس لهم همة إلا بتتبع إلاه بجميع أنواعه من مطاعم و ومنتزهات وضبان وبران ونحوها أدم ما يفلح نعم ما يفلح فال فلا يصاحب البطالين اللي يثبطونه بعض الشباب يجي يقول زملائي يقولون لي أنت وجهك وجه العلم أعوذ بالله دولا شياطين يصرفون قطع طرق صدونا عن العلم يا أخي كما يقول أهل العلم منهم الشيخ عبد الرحمن السعدي في كلام جميل له في آخر الفتاوى السعدية يقول هذا حتى لو لم يحصل يكفي هذا العمل الصالح اللي هو جالس فيه يكفي تقربا إلى الله عز وجل يقول أيهما أفضل طلب العلم أم طاعة الوالدين ما في تعارض طلب العلم يحثك على طاعة الوالدين فإن نهاك فتلطف به وكلم من يتوسط يكلم هذا الوالد يقول حرص كثير من المؤلفين يستفتح كتبهم بحديث إنما الأعماليات ولكن لا نجد هذا الأمر عند بن حجر في البلو لا يلزم اللي فعلوا هذا أفراد ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف يحط الحديث في أول الكتاب لكن شيء ذكره بعض أهل العلم كما قلنا عبد الرحمن بن مهدي يقول لو جمعت في هذا الدرس الشرح الذي تلقيه بين علم الأصول نذكر بعض الأشياء التي يحتاج إليها بماء هذا القضية والقاعدة التي يبنى عليها يقول كيف استنبط الحكم من القواعد الأصولية وهذا إذا هذا؟ يقول تحدث مدرس مادة التاريخ وهم أحد البلدان أن أهل السنة هم الفرقة الناجية فطلب من الطلاب تعديد بعض المذاهب الباطلة فلما ذكرت الصوفية قال لا أن الصوفية من أهل السنة وأن هذه طريقة للعبادة وأنهم منقسمون إلى قسمين إلى آخرين ما رأيكم؟ نقول الصوفية إذا نظرنا إلى الانقسام في مسائل الإمامة وما أشبه ذلك فنقول الناس ينقسمون إلى سنة وشيعة فالصوفية والمعتزلة والأشاعرة يدخلون في أهل السنة وإذا تكلمنا عن القضايا الأخرى السنة المحضة نعم فنقول إن الأشاعر أو المعتزلة ليسوا من أهل السنة بهذا الاعتبار وبالتالي الصوفية صوفية طبقات ودرجات ومراتب منهم حلولية ومنهم فرق خارجة عن الإسلام نعم. ومنهم دون ذلك منهم من تكون قضية تصوف عنده مجرد أذكار ومولد وماشا هذه البدع أذكار بدعية أقصد ومنهم من يكون اجتهاد في العبادة ويقال عنه متصوف فهذا ليس من البدع في شيء لكن ننكر النسبة غير الشرعية لا ننسب إلا إلى الإسلام أهل السنة والجماعة كما سماه الله عز وجل فقط فالصوفية ليسوا على مرتبة واحدة كل يوم أذهب إلى منطقة أبو حدرية تبعد تقريباً عن دمام مئتين كيلومتر أو أقل قليلاً فهل أنا جمع بعض علماء قالوا إن الذي يتردد في يومه يذهب ويرجع لا تجري عليه أحكام السفر هل من المناسب أن أبدأ في مجال الفقه من هذا الكتاب؟ الجواب نعم كم هي الفترة المتوقعة لإنهاء هذا الكتاب؟ يعني هو لماذا مستعجل؟ أنا أقول من كان عنده برنامج وخطة في حياته ما شاء الله وبرامج اليوم والليلة مشغولة في طلب العلم له أن يسأل هذا السؤال لكن إنسان غدا بعد المغرب وأمس بعد المغرب لماذا قضيته؟ فتستكثر يوم في الأسبوع تجلس في بيت من بيوت الله لمجلس علم هذا أمر لا, لا يتجه هذا السؤال لكن الشيطان يأتينا عند الأمور النافعة لما نجي نقول أذكار نعد الدقائق لو جاء واحد يقوم بعد صلاة الفجر يطالع عينه حوله على الساعة متى بس ترتفع الشمس مقدار رمش علشان يطلع منه لكن يقف عند مع واحد عند باب المسجد ساعة أهلا ربع أحياناً ما يشعر ولا يحسب الوقت لما يذهب مع زملائه لما يجلس في أمور لا قيمة لها ما يحسب الوقت لكن يحسب الوقت علي لما يجي الكلام عن برنامج موضوع درس كذا الدقائق تعد فهذا من عمل الشيطان على كل حال أنا أرجو إني ينهي الدرس هذا سأحاول أنتي يسر إن شاء الله في ثلاث سنين أو نحو هذا بإذن الله هل من المناسب أن أبدأ في مجال الفقه نعم كيف نخرج من هذا الدرس بأكبر قدر من هذا اقرأ المتن جيدا وفكر في عباراته و... ما ذكرتكم سابقاً؟ ثم اسمع وعلق ثم نرجع وقرأ الحديث واحفظه والتعليق وبتضبط جيد ما سبب اهتمام العلماء بشرح كتاب البلوغ؟ يعني الكتاب هذا كتاب متوسط البلوغ المرام جمع فيه من كتب من الصحيحين والسنن وغيرها جمع فيه الروايات على الأبواب وقسمها تقسيماً دقيقاً فيه روايات ضعيفة لكنه جاء بالروايات والأحاديث التي يستدل فيها الفقهاء رحمهم الله على المسائل فصار من أنفع الكتب في هذا لا يس بالطويل كالمنتقى وليس بالمختصر كهذا الكتاب نعم ما حكم إذا كان الشخص يرفع صوته في صلاة الظهر وهو يصلي وحده ما ذي هو الظهر ولا الفجر إذا كان يقصد الظهر فلا يرفع وأما الصلاة الجاهرية فله أن يرفع صوته إن صلى وحده إذا نسي قراءة سورة الفاتحة نقول يعيد الصلاة باعتبار أنها ركن نعم يقول إذا صلى الشخص صلاة الفجر الساعة السادسة فهل يصلي السنة الراتبة نقول إذا كان بقي على الوقت على خروج الوقت وقت يسير لا يكفي إلا الفريضة يصلي الفريضة ويجعل السنة الراتبة بعد وإذا كان فيه وقت يكفي فإنه يصلي الراتبة ثم يصلي الفريضة وإذا كان صلى خارج الوقت يعني بعد طلوع الشمس يصليها كما صلىها في الوقت سنة الراتبة ثم الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما فاتته صلاة مع أصحابه في القصة المعروفة ما هي الطرق التي الأساسية لمن أراد الابتداء في طلب العلم عليك بدورات الدورات العلمية دورات المبتدئين ويا هذا السؤال ما عاد يرد عندنا ولله الحمد حلت عمليا ما هي طرق البدء بعمل من الأعمال والعبادات الشاقة تكلمت على هذا في الكلام على عبادة السلف ذكرت كيف يمرن الإنسان نفسه شيئا فشيئا على العبادة ويراجع هناك يقول ما هو ما ما هي هو دور عائلة المقدسي في نشر نذهب الحنابلة أقول هم نشروا نشرا كبيرا ومتكثرة المدارس في في في أنحاء الشام ولا زال الحنابلة في الشام إلى عصرنا هذا إن كانوا قلة ولا يكفيك أنه لما غزت تتار الشام اعتقلوا من أهل العلم من الحنابلة من المقادسة أصلاً من المقادسة نعم وغيرهم نحو أربعة عالم أخذوا نحو أربعمائة عالم أكثرهم من اللي طلعوا هالعلماء في فترة مئة سنة تقريبا أو أقل يقول اتجاه الشباب إذا كذرت ازتماع الأناشيد وترك طلب العلم حتى صاروا يحفظون الأناشيد عن ظهر غيب وتركوا طلب العلم والحلقات نقول الناس يتفاوتون من الناس من يصلح له هذا فهو خير من اشتغاله بالباطل والمحرم والمنكرات وكثر الله خيره أحسن من هاللي. ما تسمع عند الإشارة ولا بأي مكان الأصوات الأغاني مرتفعة وكذا فهذا نعم ومن الناس من يكون أعلى من هذا درجة وحقه وقدره أكبر من هذا فنقول يشتغل بالعلم بالطلب بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل فالناس يتفاوتون فلا مطالب الجميع بمطالبة يستوون فيها في كل الحالات أي يختلف بعض الشباب أحيانا ضعيف الهمة وضعيف العزيمة وهو في أحسن حالاته يسمع نشيد فنقول خل ينشغل بالنشيد عن الأغاني لا تنكر عليه ومنهم من يقال له قد هيؤك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل يقول ذكر عن كثير من العلماء وأهل العلم أنهم يسهرون في طلب العلم ويقدمونه على قيام الليل حتى إن بعضهم قال بعدما قيل له بمن يلت العلم قال على النصباح وجلوس إلى الصباح وقال بعضهم طلب العلم في الليلة أحب إلي من إحيائها وغيره كثير فهل هذا في مرحلة الطلب أم في بداية طلب العلم نقول العلم يقوده إلى العمل فإذا استطاع أن يكون له ورد من الليل ولو قصير هذا نعرف كلام الإمام أحمد لذكر ذكرناه في لكن ينبغي الإنسان لا يخدع نفسه والإنسان يعرف نفسه جيد بعض الأخوان يقول أنا أطلب العلم وأنا مشغول بطلب العلم وهو سهرات وعلى عشاء وروحه وجيه ويمين يسار إلى الساعة 12 بالليل ويقول أنا أطلب العلم وين طلب العلم ما تصلب طلب العلم الذي ينجلنا لقيام الليل نعم يقول حديث النعمان وبينهما أمور مشتبهات أو بينهما أمور ورد مشبهات ورد بلفظ مشبهات ويجعل الأخ يسأل ذكرت هذه اللفظة اللفظة ثابتة مشبهات وورد مشتبيات حديث النية يدل ظاهره على معناه فلماذا توسع في شرحه بعضهم في مجلدات ألا ترى أن ذلك من التو... هذا السؤال قديم فيما يبدو في أول درس أنا أسألكم الآن بعد ما سمعتم هذه المسائل هل حديث النية يستحق هذه العناية أو لا أجيبه يستحق وأكثر أكثر أنا ما أتيت لكم إلا ببعض الخلاصات والزبد التي تناسب جميع الحضور أما القضايا الثانية فعني كثيرة جدا يمكن أن يؤلف فيه مجلدة لو نظرت إلى قاعدة الأمور بمقاصدها وما يدخل تحتها من القواعد قواعد فضلا عن فروع القواعد لرأيت ذلك لربما يأتي في مجلد. يقول إذا اكتفى المؤلف رحمه الله لماذا اكتفى المؤلف رحمه الله بالبسملة في مقدمته ولم يذكر خطبة الحاجة نقول ليس ذلك بضروري المؤلف رحمه الله اكتفى بسرد الحديث ولم يعلق أو يشرح لأنه أراد أن يكتب متنا في الحديث وهو شرح يقول فضيلة يقول أنا أصلي وأعبد الله وأطيع والدي ولكن لا أشعر بزيادة في الإيمان فما الحل نقول إيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ازدد من الطاعات وتدبر القرآن وعليك بعمل السر وتعلم معاني القرآن ودع عنك الفضول بأنواعه فضول النظر فضول الخلطة فضول الكلام فضول الأكل فضول النوم فيحيى قلبك بإذن الله عز وجل وإياك ومجالسة من تميت مجالسة القلب في اللغو والقال والغيبة والكلام في أعراض الناس أو تكثر من الأمور المباحة نزهة وروحه جيه ويمين ويسار الشاطبي رحمه الله يقول من أكثر التردد إلى أماكن النزهة سقطت مرؤته وذهبت مرؤته وسقطت عدالته وردت شهادته اللي يكثر التنزه في الحدائق وماكن ال... نعم يقول أنا نذرت أن أصوم ثلاثين, ثلاثة... ثلاثين يوما الظاهر آ... إذا سمعت الأغاني فسمعتها وصمت سبعة أيام ثم نذرت أن أصوم أيضا ثلاثين يوما فرجعت فسمعتها ثم ذهبت إلى مكة لأداف ريضة الحج وكما نعلم أن من حج فإنه يرجع كما ولدته أمه سؤالي يقول, يعني يقول هل هذا يسقط عني الصيام الحج هذا نقول لا هذا نذر يجب الوفاء به ما حكم حلق اللحية فأنا سمعت أنها سنة سنة بمعنى أنها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس معنى سنة أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها فهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أننا نقتدي به في ذلك لكنها واجبة لأنه أمرنا بهذا إذا أرادت المرأة جراحة أسنان وطلب منها الدكتور خلع الحجاب بحجة عدم تلوث الجرح إلى آخره نقول أصلا تعتببها امرأة لا يطبيبها رجل. فلو فرضنا أن في حاله لا يوجد مرعى، فنقول الضرورة تقدر بقدرها. تخرج بقدر ما يحصل به المقصود من غير ضرر. من غير ضرر. أقول أحب أحبك الله. نريد تفسيرا جيدا يذكر أسباب النزول في القرآن الكريم ويساعدنا على تدبر الآيات. أنا كل حال أقرأ في تفسير ابن سعدي وفي التفسير الميسر وفي مختصر بن كثير مصباح المنير وهناك كتب في أسباب النزول نعم هناك ما بعض الكتب اللي اعتنت بالصحيح في كتاب جديد مجلد للعلي ولا لا يمكن الاستفادة منه هناك كتاب تفسير حاول أن يقتصر على الروايات الصحيحة في أسباب النزول وفي التفسير اللي هو الدكتور حكمة بشير الصحيح المسبور يقول إذا عمل عملا يريد به وجه الله عز وجل في نفس الوقت يريد به التعليم أو أنه ما فعل ذلك الفعل إلا للتعليم مثل صلى ركعتين أمام شخص يخطب الصلاة لا بأس تعرفون الحديث اللي في البخاري نعم حديث لا حديث أبي حميد ولا لا أليس كذلك لما كان يأتي ويصلي ويقول إنما أرد أرد أن يعلمهم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يعين الم... ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب حتى الشوكة إلى آخره هل الهموم يؤجر بمجرد الهم بدون نعم الهم ألم يحصل له فالمصائب تكفر هذه الذنوب أما نحتاج لا محتاج إلنا لكنه يصبر هل يؤجر على احتسابه الأجر زيادة عن الأجر المترتب أي نعم يعني إذا احتسب أقول من احتسب نعم الأجر أعظم من من لم يحتسب لكنه صبر ما حكم إذا لم أقرأ سورة الفاتحة بالتفصيل ما في مكمة التفصيل وإذا لم أصلي ركعة بدلا كانت عمدا أو سهوا إذا ما إذا ما قرأ الفاتحة يعيد ركعة وإذا ترك ركعة ما صلّاها صلى العشاء ونسي ركعة لم أصلي ركعة بدلا إلا لا إذا ترك الفاتحة ولم يصلي بدلا من الركعة لما قرى الفاتحة ركعة عمدا أو سهوا نقول صلاته ما تصح عمدا وسهوا إذا لم يطل الفصل فإنه يقوم ويصلي ركعة ويسجد السهو قبل السلام وإذا كان ذلك بطول الفصل عرفا نعم راح البيت وتعشى ونذكر أنه كان المفروض يقوم يصلي ركعة بدلاً من الركعة اللي ما قرأ فيها فنقول يعيد الصلاة ما حكم إذا كان سراويل طويلة وإيش طويل وصاب الحمام هل يعتبر نجساً يقول إذا كان طويل وصاب بطرفه الحمام حسب الحمام، حسب الحمام من الحمامات ما يكون نظيفا أصلا ليس فيه شيء، فعرضه طاهرة بهذا الاعتبار، ومنهما يكون لا متقدرا عزكم الله، فمثل هذا لا يكون طاهرا، فلا يحكم بحكم واحد الناس أن يعتنون بهذه الأشياء نظيفة وفي غاية وصار الله عزكم دورات المياه حين كأنها غرفة، نعم فمثل هذا لا يحكم به اليوم بحكم واحد، رجل غرس نخلا ولم ينوي أن كل ما يؤكل منه صدقة تعرفون هذا هذا مثال على إيش ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا ثم يأكل منه إنسان أو بهيمة أو طائر أو بهيمة إلا كان له إيه؟ فهذا مما لا يحتاج هذه صورة من العمل اللي ما يحتاج إلى نية ويؤجر عليها الإنسان فإنه فلا شك أنه أكمل يقول أنا الشاب عائد إلى الله فأنا في أول طريق الهداية ماذا تنصحني نقول أنصحك بالصحبة الطيبة أنصحك بالصحبة الطيبة وقطع كل ما يذكرك بالماضي من صورة وأرقام ومشاهد ومجالس كل ذلك دعه لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله رسوله يقول فهجرته إلى دنيا يصيبها ومن رأي يتزوجها يعم ذلك وهاجر للتجارة هاجر للمرأة فإذا قال هجرته إلى نعم إلى الله ورسوله يعني هجرته إلى دنيا يصيب المرأة. فهجرته إلى ما هاجر إليه لعم ذلك جميعا هل يجوز أن أجمع سنة الفجر ودخول المسجد وسنة الوضوء وكصلة نافلة بصلاة واحدة نقول بالنسبة لل الفجر هو لا يصلي سوى ركعة الفجر فلا ينوي بذلك نافلة ينوي ركعة ينوي ركعة الفجر وأما تحيه المسجد فهي المقصود ألا يجلس حتى يصلي فرضا أو نافلة فنية تحيه المسجد تكفيه عنيّة عن نية الفجر تكفي عن تحيه المسجد باعتبار أن المقصود هو وقوع الصلاة قبل الجلوس أما الوضوء فيجزيه ذلك إذا نوى به سُنة الفجر وصلات الوضوء. يقول الحديث متشعب ولم أستطع أن أجمعه كله وأفهمه فهل من الممكن أن يكتب في أوراق وتوزع على الحاضرين فيحصل المقصود؟ يقول الكلام في هذا الحديث متشعب. نقول على كل حال الإخوان يكتبون ونعطيكم إن شاء الله تعالى ما يكتب بإذن الله. يقول سمعنا أنك قسمت عمر الإنسان. من نوم وأكل وعبادة، فنرجو أن تذكرها الآن. ما هو أنا اللي قسمتها هذا ذكر الحافظ بن حجر في كتاب الرقاق شرحي للبخاري، نعم، وذكره غيره أيضاً. فال... بن الجوزي ذكر هذا. قسم وقال وإذا كان عمر الإنسان ستين سنة، جيد، احذف منها خمستاعش قبل متوسط الأعمار ستين سنة، احذف خمستاعش قبل البلو كم بقي؟ بصراحة خمسة وأربعين سنة. احذف منها النص خلا قبل ما يحدث قبل البلوغ يقول يحدث نصها بالنوم ليلى ونهار ثلاثين يحدث خمستعشر قبل البلوغ خمستعشر سنة يحدث نومة القيلولة خمس عشر يقولون الضحك المعتدل ما هالثرثار خمس في أبو سبعين سنة كم بقى خمس أكل وشرب وروحة وجيه ويمين ويسار وصلاة ورياء قال خمس سنوات هذا يقول خلاص طيب بقي أسئلة أتركها إن شاء الله في مجلس قادم أو لعلي آتي عليها المعدلس والجاي بدلا ما أبدأ بطلب العلم ها؟ أو أجعل لها دائما خمس دقائق بعد طلب العلم أو بعد الدرس ها؟ كيف وش اللي أنسب خمس دقائق بعد الدرس مباشرة ولا بعد طلب العلم؟ بعد طلب العلم طيب بإذن الله